إليك من ربك هو الحق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 يا جبال أولبي معه والطير وألنا له الحديد اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير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 فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِنَا فِي الْجِنِّ أَلَوْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عن يَمِينٌ وَشِمَالٌ ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب عفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأكل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 وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ قُلِ دُعُو الَّذِينَ ذَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَوْلٍ لا يملكون مثقال ذروة في السماوات ولا في الأرض وما لهم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 قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفساح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أَكْثَرَ الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 يرجع بعضهم إلى بعض الخول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين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 إذ تأمروننا أن نذكر بالله ونجعل له أندادا وأسرنا ندما لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلى الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم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 وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا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 ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما أنكم عن ما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك وقال الذين كفروا للحق لم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 فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إِنَّمَا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من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 التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحين بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من